Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal fajr wal layli ash wal layli ash wash shaf'i wal wat wash هل في ذلك قسم لذيح؟ هل في ذلك قسم لذيح؟ ألم تَوَكِّيفَ فعل ربك بعاد؟ ألم تَوَكِّيفَ الْعِمَادِ التي لم, يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفي العون ذي الأوتاد. وفي العون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم رب. ربك سوط عذاب. فصده عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما بتراه رب. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ Kala, kala, bela tu krimun al yatim, bela tu krimun ولا تحدون على طعام المسكين. ولا تَقُولُونَ التُّرَاثَ أَكَلًا لما, أكل لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ حبا جما كَلَّا, كلا إذا دكّت الأرض دك دك إذا دكّت الأرض دك دك وجا ربك والملك صف صف وجيء يوم إذن في جهنم. وجيء يوم إذن في جهنم. يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكر. يوم يتذكر الإنسان. يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وَيَقُولُ لِي جَنَّتِي